بسم الله الرحمن الرحيم 118. واسمين 119. تلك آيات الكتاب المبين 110. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين 111.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 وَلَهُمْ عَلَيْنَا ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يُقْتَلُونَ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِي الْعَوْنِ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 119. قال لمن حوله ألا تستمعون 110. قال ربكم ورب آبائكم الأولين 111. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمينون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما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 111. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون 112. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين 113. يأتوك بكل سحار عليم 114. فجمع وَقِيلَ وقيل للناس هل أنتم مجتمعون 118. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين 119. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. 117. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين 118. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون 119. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون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 إِهُ لََذيركُمَُّذ عََّمَكُمْ الصِحرَ فَلَ سَوْفَتَعََّمون لَقَططِعََّ أَذِيَكُمْ وَأَوْدُ لَكُم مِنْ خِلَافِ وَلَ أُصَلِّبًاَّكُمْ أَجِمائين قالَاوا لَ إِنَّ إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ إِنَّ نَطْمَعُ أَنْ يُغْفَرَ لَنَا يَا رَبَّنَا خَطَايَانَا إِنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى موسى 117. ومن أسر بعبادي إنكم متبعون 118. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين 119. إن هؤلاء لجرمة قليلون 110. وإنهم لنا 114. فأخرجناهم من جنات وعيون 115. وكنوز ومقام كريم 116. كذلك وأورثناها بني إسرائيل 117. فأتبعوهم مشرقين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 قَالَ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون 115. أنتم وآباؤكم الأقدمون 116. فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين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 وَجَعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ يوم لا ينفع مال ولا بنون 112. إلا من أتى الله بقلب سليم 113. وأزلفت الجنة للمتقين 114. وبرزت الجحيم للغاوين 115. وقيل لهم مَن ذُو اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ تَكُبُّكُم فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 إِ فِي ذَلِكَ ل آيَه وَمَا كانََ أَكسَوْهُم مُؤمِنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهَُ العجزُ وَحيِيم كَذذَّبَتْ قَوْم نوحٍمُرسَلين إذ قَالَ لَهُم أَخُوهم نُحٌ أَل تَتَّقُون إِن لَكُمْ رَسُول أَمين. تَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون قَالُوا نُؤْمِنُ لَكَ وَنَتَّبِعُكَ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ 110. قال وما علمي بما كانوا يعملون 111. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون 112. وما أنا بطارد المؤمنين 113. إن أنا إلا نذير مبين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 اتَّبِنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ عَلَّلَكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَغَيْتُمْ بَغْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ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 111. كذبت ثمود المرسلين قَالَ إذ قال صَالِحٌ أخوهم صالح ألا لَكُمْ 113. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وَمَا فاتقوا عَلَيْهِ وأطيعون 115. إِنْ أسألكم إِلَّا من أجر 116. على رب العالمين.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 وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَإَخَذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ ربك لهو العزيز الرحيم 110. كذبت قوم لوطن المرسلين 111. إذ قال لهم أخوهم لوطن ألا تتقون 112. إني لكم رسول أمين 113. فاتقوا الله وأطيعون وما إن أجري إلا على رب العالمين 112. أتأتون الذكران من العالمين 113. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون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 119. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين 110. وزنوا بالقسطاس المستقيم 111. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا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 124. ذكرى وما كنا ظالمين 125. وما تنزلت به الشياطين 126. وما ينبغي لهم وما يستطيعون 127. إنهم عن السمع لمعزولون 128. فلا تدعوا مع الله إلها آخر